وما أدرىك ما العقبة؟ فقرَّبَتِنا وطعامٌ في يوم ذمَّ صَغَبَتِي يتيمًا ذمَّ قرَّبَتِنا مِسْكِينًا ذمَّتَ رَبَّهُ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوُوا بِالْمَرْحَمَةِ هُوَ لَهَاكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمُ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُصْدَرَة� بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فالفهمها فجورها وتقواها قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطعوها إذٍ بعت أشقها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله إن اللَّهِ الله وسقىها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها فلا يخاف عقابها.